أكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويستوفعون لمن في الأرض. ألا إن الله والغفور الرحيم، والذين اتقوا من دونه أولياء.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 ومن الأنعام أزواجه يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق למי يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم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 ذَرَّ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحقيقة. ألا إن الذين يمعون في الساعة لفي ضلال بعيد. Allah لطيف بعباده. Allah لطيف بعباده يرزق ما يشاء وهو القوي العزيز.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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا, آمنوا وعمروا الصالحات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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من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 آياتنا في آياتنا ما لهم من محيص فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر ير ال والفواحش واذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ين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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم الذين خسرو أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله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 إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كف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 مدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ملك الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشان